أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم نشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسناء فسنيسره للسرام وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسناء فسنيسره للعسرام وما يغني عنه ما إذا تردى إن علينا للهداه وإن لنا للآخرة والأونا فأذرتكم نار ترضا لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقام الذي يأتي ما له يتزكى وما لأحد